لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَن يُنفِقْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 قُلْ فَأْتُوا بِالتَّورَاتِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ تَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ وَالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهِ فَاتَّ اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس إلى الذي Kõikatea päraka võhdaa lõi lõi lõi kõikatea võhdaa võhdaa دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ وَرُبَّ نَبِيٍّ آيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ قُلْ <تصفيق> يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لما تصد دُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُغَذَا وَمَا اللَّهُ بِرَافِضٍ لِّنَعْمَلُ